أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين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 ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها أبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراء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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم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 أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضلله الله على علمه وقتم على سمعه وقتم وَجَعَلَ سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ أ تذكرون وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهو وما له بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن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 قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُظِرُ إِلَّا ظنا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ